بسم الله الرحمن الرحيم ناحات <تصفيق> نجم اللامع النواري بمفاتن فلقات سنى الأنواري بدر تبدت بالتمام زهية شمس النهار سنية الإسفاري تذكرون ذاك النعيم هنا تعود إليها الذكريات ويفتح لها باب ترى من خلاله مقعدها وجنتها بل جنة سوف تلقين الجنان والآمان والآمان <تصفيق> <تصفيق> كانت لتمر عليها لحظات مطمئنة تجد فيها نعيم وهناء ومشاعر رضا لا يكاد يصفها لسان فتهمهم في قرارة نفسها لإن كان هذا نعيم الدنيا فكيف به نعيم جيد أغيت رباك والعشيرة وواليدا والهم قفيات النود المختاري، أغيت رباك والعشيرة وواليدا والهم قفيات النود المختاري، وسعت في دنيا وأخرات بينا. من حورية في جنة, في جنة تختال بين الروض والأنهار وبالك الحسنى بها وسيادة هي رؤية الرب الغفور الباري نعيم في نعيم في النعيم ووداد يزيد بالوداد أزواج الجنة ما خلقوا إلا ليكونوا في جنة لا تعرف إلا الحسن ولا تعترف إلا بالجمال. دار بناها ربنا بكرامة لمن اصطفى من خلقه الأخيار اجعل همتك عالية ترقي في معالي الأمور اجتنبي سفسافها اقتدي بمن قبلك وكلما بدلت غاية فاسعي إلى ما فوقه ولا تتوقفي حتى تضعي رجليك في جنة النحيل علياء حصبا أدرا نحن بها حور حسان نفتخر متزنيات في دلال آسرات للنظر الله نفسا في ثبات يدفر رحمة أنها في الناس أولى الأمها أما الرزال فلا تسل كنز حوى كل الصفات علم وعفة حرة وتلتقي فيه مع سيدات نساء أهل الجنة آسيا بنت مزاك مريم بنت عمران وفاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم والكثيرات الكثيرات ممن سمعت سيارهن واشتاقت نفسك لمرآهن ألا يكفي هذا النعام ألا يكفي هذا وغنى أزياد نهر المفاق لأسقنا من عقد ما إذك ويا لله دركوا أيا جيلا تعاطى المكرما صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع تقدم أختاه يا بدر الزمان سيري بعاسم للجنان والله إنه لنعيم لا يستطيع الخيال له تصويرا ولا يستطيع اللسان عنه تعبيرا وليس تعبير الخبر المعاين أختاه <تصفيق> يا بدر الزمان سيري بعاسم للجنان وأشرق في خاطري ظلما شمسا من أمان بعقيدة والضاء نبعت مناس مع تحيات مجمع التسجيلات على الإنترنت www.mojma.net